والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواج، وجعلنا نومكم صبابة، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنى ما فوقكم سبع شدادا.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 في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطارين مآبا لابثين فيها أحطابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما ورساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّافًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا تَزُوقُونَ فَلَن نَّجِيدَكُم إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا عَادِيَاءَ وَآفِنًا